ابدا لا لن نحيد ابدا لا لن نحيد لا نحيد عن خطى الايماني دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القراني ابدا لا لن نحيد ابدا لا لن نحيد ابدا لا لن عن خطى الايماني دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القراني سائرون في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله أهدا علينا أسود العرين نمض أماما أبد لا عهدا علينا أسود العرين نمض أماما أبد لا حتى إذا, حان حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلب المسير حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلب المسير جند الله جند الله Dundulla unduma abeda لن نحيد ابدا لن عن خط الايماني دربنا درب قوي دربنا درب قويم بالهدى القراني ابدا لن نحيد ابدا لن نحيد عن خط الايماني دربنا درب قوي دربنا قويم بالهدى القراني سائرون في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله Cundullà, Cundullà, Cundullà بد سيرجع الاقصى ليحيى الفداء في طول المدى ولا بد يوما سيرجع الاقصى ليحيى الفداء في طول المدى لجنات ربي سار الشهيد عند دربه دوما أبد لا نحيد لجنات ربي سار الشهيد عند دربه دوما أبد لا ابدا الله When the lie.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 Oh نغذي جنودا ندك العدا ربي لنا موردا سنمضي جنودا ندك العدا وقران ربي لنا موردا ويبعث فينا يقينا جديد فيوم يوم الشهاده نصر مجيد ويبعث فينا يقينا جديد في يوم نصر مجيد جند الله جند الله جند الله جند الله ابدا لن نحيد ابدا لن نحيد عن خطى ايماني دربنا درب قوي دربنا درب قويم بالهدى لن نحيد ابدا لن نحيد عن خطى ايماني دربنا درب قوي دربنا درب قويم سائرون في طريق الحق الله سائرون في طريق الحق يا جند, الله جند, الله جند الله Gündullah, gündullah, gündullah